تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ زُلْفَى الرَّأْيِ وَمَا نَرَا دكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بل نظنكم قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمْيَتْ عَلَيْكُم أَن أُلْزِمُكُمُ هَٰوَاةً وَأَنتُمْ لها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطار بالذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون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 الذين تذري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا ولا اقول للذين تذري اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِإِذْنِ اللَّهِ إِن شَاءَ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 ما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا بما كانوا يفعلون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 أَلَا إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُم كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حتى